قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلاعب واننا له حافضون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبه ان اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه جب واوحينا اليه واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشرون وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَمَا أَنْتَ صادقين لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قميصه بدم كذب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 إن لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن لارسلت اليهن واعددت لهن متكئا واتت واتت كل واحده منهن نسكلا وقالت اخرج عليهن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 يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان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 قالوا غطاءت احلام وما نحن بتؤولين الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهم سبع, سبع عجاف وسبع سم زُرَاعَاتٍ خَضْرٍ وَأُخْرَى يَبَسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ السَّبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِذَاذٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم اذرا واتم يوسف عن نفسه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 وَاجْعَلْنِي عَلَى على الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَتَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُهْ مِنْ رَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَرَاهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْتُونِي بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ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 قالوا ان يسرق فقد سرق اخوه منه من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال ان انتم شر من ما كان والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه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 يغْجروا إ أَبيكُمْ فَقولُوا يَأَبَن إِ بَنَكَ سرََرقَ وَمَا شَهِدنَا وَماَا شَهِدنَا إِلَّا بِمَا عَمنَا وَماَا كُرّ لِلْوإِبِحافِضين وَسْألِ القَرَْةَ ال التي كُدَّا فيِيهَا وَالعير التي أَقَبَلنا فيِيهَا وَإِا ل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 لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِمَضَاعَةٍ نُّزْيَاتٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ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 قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوا الىيه ابويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين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 مِن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو, هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث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 فَأمِنوا أن تَأتِيَهُم الغاشَةذا منَِّهِ أَ تَأتيَهُم الساعةُ بَوْدَ أَْ تَأتهُم الساعةُ بَوْتَتَ وَهُم لا يَشعون قُلهذه سَبِي أَدْروا إ الله على بصرة أنا وَمعتَّبَ عَ وَسبحانَ اللهَِّ وَماَا أَلَ منِن المُشْركين.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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون